بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أ ح ي ن ا على سنته و أ م ت ن ا على ملته و أ ح ش ر ن ا في زمرته واسقنا من يده ش ر ي ف ة ش ر ب ة لا ن ض م و ا بعدها أ ب د ا اللهم امين اعزائي المشاهدين السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ف ض ي ل ة د ا ع ي ة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام إلى مسجد قباب المدينة المنورة حياكم وسلم الجميع ولكم الجميع اللهم آمين ختامنا مقتله المسيح مريم السلام قباب الله الله وحيا الله ورخوة الجميع وأسأل الله العلي الكبير التوفيق والسداد اللهم آمين في ختامنا ونحن تحدث عن الدجال وأشرنا وخطيب ورخوة وأسأل ولي ونحن عليه لي في يكون يد عيسى بن تحدث صلى على عن أن وهذا يستلزم نزوله عليه السلام في فضل الاستفاضة في فضله حديثنا الليلة سيعنون المسيح مريم عليه السلام ضمن حديثنا الشيخ نريد الحديث سيدنا عيسى مريم عليه الحديث الرحيم خير الرحمن الحمد وبعده إن عن نزول بن ضمن عن عن بن عن نزوله كما شاء الله الشاشة السلام أشراط الساعة الكبرى أولا السلام الله الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على قبل لله على على خلقه رسله بسم هو وأشرح إ ن الله عز وجل قد مضت سنته على إ ك ر ا م من يتقرب إ ل ي ه بطاعته وما س ع ى عبد إ ل ى شيء أ ع ظ م من رضوان الله والله وتعالى ومشيئة وعلا وإليه وأكرمهم وجعل لهم ذكراً إلى يوم、الدين. ومن هؤلاء زوجة تبارك بارغة نافذة الله الإقبال قلبيا حياتهم ذرياتهم ذكرا الدين هؤلاء عمران له جل عليه لهم إلى أكرمهم رزقهم رزقهم أكرمهم فبعض بأن حكمة حنة من في في أن ف إ ن ه ا لما اشتاقت إ ل ى أ ن تحمل كانت قد نذرت ن ظ ر ا أ ن ه ا إ ن حملت أ ن يكون هذا الابن خالصا لله تبارك وتعالى والمعنى أنها بعد أن حنت إلى الولد وحملت وبشر وتبين عبودية أنها لها أنها حامل العمل الحملة لكنها لما حملت قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرراً خالصاً إلى تخلص كله لله ليس حملت لك مع محظة بعد أن حنت أن أن إني نذرت بطني أحبت ربي في فكان سعيها و تكونها ي ا ل ع ا م في أ ن يكون هذا الابن لله بمعنى أ ن ه خ ا د م عابد لرب خ ا د م ل ل م س ج د عابد لرب ه جعلها تنسى أ ن ا ل ا ح ت م ا ل قائم ان يكون أ ن ث ى ل أ ن ه لاحم ل إ ل ا أ ن يكون إ م ا ذ كرن ام م ا و إ م ا أ ن ث ى وهذا لا يكاد ي ج ه ل أ ح د بلا ل ي ج ه ل أ ح د لكنه لا م غ ل ب علي ه ا ا ل سعي إ ل ى ر ض وان الله هذا ا لاحتمال ا ل و ا ر د ن س ي ت ه ب ا ل ك ل ي ة فلما وضعتها قالت ربي إ ن ي و ض ع ت و أ ن ث ى فتعجبت مما لا يتعجب منه عاده ل أ ن ه لن يكون إ ل ا إ م ا ذكرا و إ م ا أ ن ث ى قالت ربي إ ن ي وضعتها أ ن ث ى قال أ ص د ق القائلين والله أ ع ل م بما وضعت و ل ي س ا ل ذكرك ا ل أ ن ث ى لكل خصائصه لكنها استدركت فقالت و إ ن ي سميتها مريم واني إ ن ي ي أ ع ه بك وذريتها م ا ل ش ط اعيذها ن الرجيم إقبالها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فكانت مريم عليه السلام من هذه ا ل م ر أ ة فمريم معروف أ ب و ه ا عمران و أ م ه ا ح ن ة م ع ر و ف ة ا ل أ ب و ا ل أ م من أ ه ل بيت صالح جعل فلجوا على فتنازعوا القرعة الصالحين في ذلكم الدهر يقبلون كفالتها إلى في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 قال أصدق القائلين واذكر فاذا ي ل ك ت ا ب مريم إ ن ت بها ت من أ ل مكانا تفاجا من بالملك عبت ي فإذا تفاجأ جبرائيل يتمثل في صوره شاب ورجل تام الخلقه فكانما كان بقدر الله جل وعلا النفخ في جيب درعها الرحم مكثت غالب الظن كما تمكث الحامل لأن الله جل وعلا لم يذكر غالب الظن الله وعلا خبرا لأن جل فلما ي مدة ا ح ل ل ف م لم يذكر الله خبرا في م د ة الحمل غالب الظن أ ن الحمل على, على أصله على طبيعته فلا يمكن صرفه إ ل ا ب ق ر ي ن ة أو و دليل ل قارين او ثمة قرينة أ دليل حملت به حتى جاءها المخاض كما ي أ ت ي كل امراه أ ة ح م م ل ل أ ز ا ا ل م خ ا ض إ ل ى جذع جل وعلا نخلة قال الله جل وعلا أخبر عن ح م ل ه ا حتى ح أخبر عن م ل ه ا ذهبت لها جذع النخلة تمسكت ب ح ر ك ت ه ا ق اهز ل ل ا رب و أ ي إ ل ي ك بجذع ا ل ن خ ل ة تساقط عليك رطبا جنيه فكلي واشربي وقري ع ي ن ف أ ج ا ء ه ا المخاض إ ل ى جذع ا ل ن خ ل ة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل واختلف الذي فقيل إنه ملك من الملائكة وقيل ناداها تحزني تحتك من إنه من إنه نفسه سريه في عيسى قد ربك عيسى نفس هو الذي ن ا د ا وهذا لا يبعد و أ م ي ل إ ل ي ه لأن فيه حتى لا ت ف ا ج أ به إ ذ ا تكلم بين يدي, بين يدي القوم فيكون هذا أشبه أن أصبحت أن بالتوطيع فعبانا قبل والتمهيد كما العصى يلقى موسى في يد قبل أ ن يلقى فرعون نوع من التوطيع وان كنت أ ق و ل لا أ ج ز م ل أ ن ا ل ق ر آ ن لم يصرح بالفاعل فناداها من تحتها وقوله جل وعلا من تحتها يشير ه الى ن أن صعب الموضع يكون الملك سرية وساقط عليك رطة منجنية أنا أتكلم الآن عن عيسى حملته ولدها ا ب لها إلى من م أن تعود و ق قال الله جل وعلا ف أ ت ت به قومها تحملوا اي تحملوا عيسى فيما أي شيء ت ح ل ه ف ي م يحمل فيه ا ل ص ب ي ة غالبا مما يعرف بالوطاء والمهد فلما رأوه كانت قد نذرت للرحمن فلن فجوة فإن فلذلك للرحمن أكلم اليوم لأن الإنسان لا يعقل تقول الكلم لا يصبح له معنى فلذلك أمرها الله بالصمت صوما ما معنى أمرها كانت إنسيا إذا كان رأوه نذرت وبينه بينك قد يصبح ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه فتعجبوا قائلين كيف نكلم من كان كان هنا ت ا م ة ليست كان الفعل الماضي الناقص الذي يحتاج إلى الى س م وخبر أ ن كانت ن ه بهذا ا ل م ع ليس في اسم ل لأن كل ل آ ي ة إعجاز ا ا ن كانوا ا في ل ه لكنه قال هنا د ي أي صغارا قال كان وخبر ج د المهدي ن نصبت لأنها حال لم تنصب لأنها ا صبيا وصبيا حال ه في لم لكان المهدي فتكلم عليه السلام بقدر الله قال كان صبيا من إني في بقدر عبد رد الله وكأنه رد من قال ب بعد ل على ذلك أن ينشأ أنه من زعم ب ن ل ه ق اني ل إ عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت و أ ص ا ن ي ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أ م و ت ويوم أ ب ع ث حي ا الله يقول بعد ذلك عيسى بن مريم قول الحق, قول الحق الذي يقول ذلك قول فيه نشأ عيسى يدعو قومه عيسى مريم يمترون يدعو بعد بن عيسى نشى واتاه الله جل وعلا من الايات آ ي ت معهم فكان ح ي ي ل م و بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ا ل أ ك ما و ل الله بالطين أ ويأتي ب بإذن ر ص م ن الطين هيئة فاتاه ي فيه فيكون ي ن ف خ ط ر بإذن الله ف الله جل وعلا هذه ا ل أ م و ر آ م ن به أ ق و ا م كفر به آ خ ر و ن سنة والأنبياء الحاسدون أن أن يبني الرسل حسده الله وعلا شاع ذاع دارا ا جل فضله لم له ولم له ذكره يتزوج في يكتب يكتب ك ن عظيما في ذاته عليه في السلام ذاته الله لأن جل وعلا وهو ع ل ا ا ا ط أ ح د اولي العزم من الرسول وقد هلك فيه أ ق و اقوام م كما هلك الناس بعده في علي بن أبي طالب رضي الله هلك بعده علي تعالى في أبي الأقوام غال جل صنع فيما يزعم النصارى عشاء ا ذات ل ي ل ة قبل أ ن يموت لكنه صنع لهم حملا يعني طعام حمل م ذ ب ولم ح و ي أ ك ل منها و إ ن م ا قدم لهم خبزا وخمرا و أ خ ب ر ه م أ ن ه هو ب م ث ا ب ة ا ل حمل المذبوح غدا فالنصارى تزعم أنه صلب واليهود الذين صلب تزعم تزعم أنهم سيصرب وأنه أنه ص ل ب وليس ه و ا ل جل وعلا قال ل ه عن ا ه نقضهم مثاقا وكفرهم الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة وقولهم و قلوبنا يؤمنون د فمما غلف فلا مثاقا مريم عظيما م بآيات الأنبياء إلا قليلا إن قتلنا حق بغير بل طبع على ي عيسى ح بعد ن مريم وما رسول وليس قتلوه الله ب كلام رب العزه كلام ولا بعد ش ه ا د ة الله ش ه ا د ة وما قتلوا وما صلبوا مما ترتب على القتل ولكن شبه لهم وَإِنَّ الذين اخْتَلَفُوا الَّذِينَ لَفِي شَكٍّ منه مَا لَهُمْ فِيهِ مِنْهِ بل ِِ مِنْ ِ ه ع ْ م وَمَا ٍ الَّاتِّبَاعَ الظَّلِّ قَتَلُوهُ يَقِيناً بل ما الذي حصل بل رفعه الله إ ل ي ه دون ان تقبض روحه دون عادية روحه لو كان قبض روح أصبحت وفا أن كان لكن أصبحت تقبض قبض يقال بل رفع رفعه جسداً وروحاً ما جسداً لقيه النبي صلى الله عليه وسلم حي、الله. يرزق لكن لا تجري عليه أ ح ك احكام م أ الزمان وسياتي ا ل آ ن ا ل أ ي ا م هذه لحد الماضي كما تعلم كان م تعلم ك ا عيد القيامه ة القيامة عند وعيد النصارى ن أ م يؤمنون أنه يقوم من بين الأموات فأحنا نفترق معهم في أمور نفترق معهم في الأصل العظيم نؤمن أن الله إله واحد لا شريك معه ومنزه عن والولد. وهم على منهم من بين في في شريك يجعل عيسى أنه فنحن نفترق نفترق أننا أن عن واحد والولد طوائف الأصل الله إله الصاحبة ابنا لا على لله. لله ومنهم من أن يقول أ ن الله هو عيسى、نعم. ومنهم من يقول ب ل ا ق ا ن ي م ا ل ث ل ا ث ة قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم وقال وأخبر وعلا ولا تقول انتهوا قول قالته ثلاثة النصارى في المسيح ابن مريم أبطله الله جل لكم فكل أبطله خير مريم في ثم بين جل وعلا بعد هذه ا ل آ ي ا ت في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة ح ق ي ق ة المسيح ابن مريم قال ما المسيح ابن مريم إ ل الا ر س و قد قبله خلت من ل رسول ل أ أ م ه صديقة ي كان ك ا الطعام فهذا حال ابن السلام هذا عيد القيامة قريب من عيد الفصح عند عند اليهود إلا أن عيد الفصح عند اليهود من العبودية إلى الحرية بعد أن خرجوا من أرض مصر كانوا ن من عند أن عند يجعلونه من أن من عند فرعون عليه إلى عيسى عيد عيد عيد بعد مريم مصر تحرر قريب أرض أشبه ب اما ل أ ا ر ة ث خ ر ج و إلى أرض مصر. أما مصر عند النصارى ف إ ن ه ح ر ي ة أن بصلب المسيح وقد يتحرر ا ل إ ن س ا ن من ا ل خ ط ي ئ ة فانتقل من ا ل خ ط ي ئ ة إ ل ى الكفاره ة طبعا ذ هذا ا الظلال الله جل وعلا منتهى حكم لم من لأن وبيّن أن عيسى جل يقل من هذا ولكن ي ق ا ل الله يا سبحانه م ل ك ن ت ق و ل ت ل ل ن ا س ب ت خ ذ و ن ي وأمي إ ل ى ه ي ن م ن د ولكن يقول ا ل سبحانه و ل ك ي ك و ن ل أ ن أ ق و ل م ا ل ي س ل ي س ب ح ق إ ن ك ن ت ق ل ت ل ل ه سبحانه ولكن يقول ا ل ل ف س ب ن ه ولكن ي و ل الله س ب ح ا ن ك ولكن ت ع و ل ا ل غ ي و ب م ا قلت ل ه م إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن ي ع ب د و ا الله ر ب وربكم و ك ن ت عليهم ش ه ي د ا ما دمت ف يقول الله سبحانه و ك ن ت أنت ا ل ر ق ي ب ع ل ي ه م و أ ن ت ع و ل الله سبحانه ولكن يقول الله س ب ا ن ه ولكن يقول ه م ل ه سبحانه ولكن يقول الله سبحانه ولكن يقول الله يرقى انسان إ ل ى فضل الله إ ل ا إ ذ ا كانت ا ل ع ب و د ي ة تجري في دمه、الله. وقد كانت العبودية كانت تجري في دم الأنبياء. فالحكم ي دم أ ن ب ي ا ا ء ف ل على كل أ ح د أ ي أ ح د مدى قربه من الله إ ن م ا لا يعرف إ ل ا إ ذ ا عرفنا مدى ا ل ع ب و د ي ة في دمه、الله. في حياته وهذا لا يمكن أن يعرف لأنه ليس ليس لك من الناس إلا الظاهر لكن يعرف ليس في الظاهر لك إلا جسده ما انما ا ل ع ب و د ي ة الحق ان الانسان يحب ان يكون لله دينا يقظه ومناما وصلاه ونسكا وحياه ومناما قال الله ل ن ب ي ولن صلاتي ونسكي و م ح ي ا ي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرتو وانا اولو وانا ا و ل ا ل مسلمين ا ل ش ا ه د منه اولو ولن صلاتي ونسكي و م ح ي ا ي وممماتي لله رب العالمين لا شريك له كان عيسى عليه السلام كغيره من انبياء الله ورسوله عليهم السلام جميعا بلا استثناء يمثل شيئا من ا ل ع ب و د ي ة الحقه ة ل ل يبين كيف كان عبدا كان لله ومع ذلك هؤلاء الحمقى جعلوه إ ل ه يعبد من دون الله ونسبوا الى الله الولد ت ه فاعياد هذه م ه عيد ا ل ق ي ا م ة يؤمنون ب أ ن ه سيعود ونحن نتفق معهم أ ن ه سيعود لكنهم يؤمنون ب أ ن ه سيقوم من بين ا ل أ م و ا ت ونحن نؤمن أ ن ه حي لكنه سينزل مجددا لهذا الدين ينزل مجدداً لهذا الدين لهذا مجدداً صلوات الله و س ل ا م عليه هذه ج م ل ة ما يمكن أ ن يقال إ ج م ا ل ا عن عيسى بن مريم فنحن نؤمن أ ن ه نبي الله ورسول و ك ل م ة منه وروح منه وكلمة منه ألقاها بقيت واحده في الحديث عن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لمن يقرا ا ل ح د ي ث قال عليه الصلاه والسلام أ ن ا أ و ل ى الناس بعيسى بن مريم وثمت يكونوا حديث ربما لا يعني ذائعا عند الناس رواه ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح ه و في المسند كذلك بسند صحيح لكنه في المسند عن شعبة وقد قال حذق أهل العلم من أهل الحديث إن شعبة رحمه الله كان أحيانا لا يرفع لحديث المرفوعة ورعا وإلا الحديث صحيح الإسناد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طال بي عمر أرجو أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام فإن عجل بي موت فمن لقيه كان منكم؟ عن من إن أحيانا أن إن أن بن فإن فمن رحمه وهو موقوف عمر مريم موت وقد ورعا أرجو حذق في يرفع صحيح بي عيسى بي شعبة شعبة فليقرئه مني السلام إ ن ي لارجو إ ن طال بي عمر أ ن أ ل ق ى عيسى بن مريم عليه السلام ف إ ن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام فهذا وفيه الله عليه أقرانه إخبار النبي إذ من وسلم من منصبه في إمامته صلى في شيء جرت مكانه <تصفيق> إلا يغمزه يلمزه يقلل من ش أ ن ه وهذا يعني أ ش ي ا ء غالب الناس أ و جبل في البشر أ و كلنا ذلك الرجل لكن انظر إ ل ى أ د ب ه صلوات الله وسلامه معنه الله ا ا ا ن ب ي سيد ء معنه ا ا ن ب ي عيسى ء أخوك دعا ميتا فقام له وأنت أو أحييت أجيالا الأمر من إن ن قلت قلت في الأمر لا أو قلت فيه الرمم في لا عليه م فخيرة ا ل ه ف لا ل ل ا منك أو نعم أو ق س م بين ا ل خ ل ق رزقهم م وكل أ الأرزاق أمته ن جعلنا من تخيرت في الذي ر والقسم الحمد الله اللهم الله لله صلى عليه وسلم صلى وزيد وسلم و ب ع ي هذه أعزائي معكم المشاهدين نتواصل معكم وكل ه الحلقات من ا ل ب د ا ي ة إ ل ى هذا اليوم م و ج و د ة على موقع الشيخ موقع العلم الموقع المغامسي إمام وخطيب مسجد في المدينة المنورة الراسخون هو عواد وخطيب قباة الشيخ الشخصي الشيخ صالح لفضيلة في في بن نزول المسيح عليه السلام فضيلة الشيخ متحقق بالخبر الصادق نريد إ ج م ا ل ا ل أ د ل ة في النزول والحكمه من نزوله عليه السلام نعم أما الأدلة فقد أجمع المسلمون على نزول والسنة نراني أجمع على أما المسيح المريم بأيديهما فما بالهم الظلمات أنمت محمد الأدلة والحدة في هذا الكتاب والسنة. بأيديهما وسنة فما بعدهم في حالك、الظلمات. هذا الشوق ليس فقد وسنة في في يتكلى بيت ذكر دل القرآن والسنة. اما ل السنة ق ر آ ن هو أ ا ل ق ر آ ن فقد قال الله جل وعلا وقال َ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ ه ِ مِنْ م ْ بِهِ ََ وَيَوْمَ ب ْ ل مُوتِهِ ْ عَلَيْهِمْ ق وقال ِِ شَهِيدًا ي يَكُونُ ََ ا م ة جل وعلا في سوره الزخرف لما ذكره ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون الى ان قال جل ذكره وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ تحتمله ر ج وهذا ح و يكون المعنى من قول الله جل وعلا وإنه وعلا الأموات و أن أن أب المعنى من من عند عيسى غير قيام الله العلم للساعة أن خلق عيسى من غير أب دلال على قدرة الله الساعة جل خلق على جل على بعث قدرة ه من حيث التوصل للمعنى صحيح ف ه ذ ا حق لكن ليس هذا المراد, ليس هذا المراد من ا ل ا ل م ا د من آ ي ة ك من ا الخبر الصحيح ثبت في السنه ح ب بن ب ر ع ا رضي الله تعالى ع م المعنى علامة ا جعل نزول عيسى علامة على عيسى أنه من من قال ي م ا س السنة ا هذا الكتاب قال ع ة من من صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلّهت امهاتهم ل لعلهت أ أ ن ب ي ا ء إخوة شتى ودينهم واحد و أ ن اذ أولى الناس بعيسى بن بعيسى مريم إ ليس بيني وبينه نبي و إ ن ه نازل ه ذ ا موضع الشاهد وانه إ ن ن ه ز ل يدل على هذا أ في م ك ا نازل ع ل السماء وهو وإنه ا ن ف إ ذ ا ر أ ي ت م و ه فاعرفوه رجل مربوع بين الحمرط والبيض بين ك أ ن في ر أ س ه بلل كأن رأسه يقطر وان إ ن لم يصبه بلل يصبه ه ذ كلام ب ي ن ا ص لم ى الله عليه ل و س وإن لم يصبه بلل ثم وسلم عما أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون على فينزلوا يديه يكون فينزل فيهلك الله في زمانه الملل في فينزل فيدق الصليب ويكسر الخن ويك فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل إ ل ا ا ل إ س ل ا م فيهلك الله في زمانه الملل كلها إ ل ا ا ل إ س ل ا م ويهلك الله في زمنه المسيح ا ل د ج ا ل هذا كلام في الحديث نفسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم و تؤتل أرضة أمنة ي ع ن ي ي ي ع ش الناس في أ م ن ة حتى ترتع ترتع ا ل أ س و د مع ا ل إ ب ل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم لا إله إله إله هذا إ خ ب ا ر منه صلى الله عليه وسلم يصل ا ل أ م ن الى هذا الحد ثم قال صلوات الله عليه وسلم فيمكض أ ر ب ع ي ن س ن ة ثم يتوفى ويدفنه صلي عليه المسلمون بقيت م س أ ل ة قول ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمكث أ ر ب ع ي ن س ن ة وجاء في ا ح د ي ث صحاح أ ن ه يمكث سبع سنين قال بعض اهل ا ل ع ل م رحمه م الله في التوفيق بين الحديثين أ ن عمر عيسى عليه السلام أ ر ب ع و ن س ن ة و أ ن ه رفع وعمره ثلاث وثلاثون كما اشتهر في ا ل أ خ ب ا ر والسيطة فيكون سنوات فقوله عليه الصلاة والسلام الأرض الصلاة إنما هو جملة حياة المسيح عليه جملة سبع في أربعين مكث هو ع ي س ى على بن مريم على أظهر ل أ ا ق و ا ل د ل ل العظيمان من الكتاب ي ا ن من و ا ل س ن ة على ع نزول يقوم س المسلمين ى بن ب من عصرنا مريم وهو محل إجماع من المسلمين. ظهر في عصرنا هذا ما ظهر يعرف في وهو هذا يسمون أنفسهم ب امرهم ل القرآنيين القرآنيون على الحكاية وهؤلاء في الهند ق في ويقولون ق ر ظهروا غيرها آ ن ن يعني ي في وفي ي و و أ م على ترك ا ل س ن ة وما صح به ا ل ق ر آ ن و أ خ ذ و ا به وما لم ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن لا ي أ خ ذ و ا به وهذا تعطيل للدين、نعم. ورد ل ل س ن ة والله يقول وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى فادعاهم كذب ودينهم باطل ولا يعدون هؤلاء على الصحيحين المسلمون أبدا فلا عبرة باختلافهم ولا بأرائهم عبرة ت قاموا、نعم. عليها بعض ي س ب لبعض مسلمون ن ي م و ن ب ا ع ق ل ا ن ن ن ي ي أ ه ق ا ل ا ه كيف ينزل ونبي ابدا ل ن ء قلنا ينزل مرارا هذا ينزل عليه السلام مجدداً تابعا السلام لمحمد مجددا ص وكونه ا الله ت وسلامه عليه و يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه لا يعد هذا نسخا ل ل ش ر ي ع ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر ب ه ذ اخبر هو الذي أ بهذا أ ن ا السلام بقي تالي سؤالكم في أس... فضل الشيخ مكالمة من العراق استاذنك سيقع عيسى أسفل عليه بقي في لدي ي زمن من فضل ه ا ل أ خ عبدالله من المملكه ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه ة ا ل ل ح ي الله ك ا ع ب د الله و ح يحييك ا الله الشيخ、ده. الله ي الله يحفظكم أ ن ا يعني ك م ت تدبر ل ك ت ا ب الله وجد ت قول ه تعالى وكذلك جعلنا وكذلك جعلناه ق ر آ ن ا عربي ا و ص ر ف ن ا فيهم ن الوعيد لعلهم يتقون أ و ي ح د ث لهم ذكر فيقيني أ ن ه م ن أ ق من ا ل ق ر آ ن واتدبر ه ولم ي ح د ث له ذكر ل ن يحدث الا ه د ف ه فانا يا شيخ بعد تدبر لكتاب الله وجدت أ ن الله عز وجل قال لنا خلق ا ل إ ن س ا ن م ن عجل س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون من آ فالان كما تعلم يا شيخ وجد ما يعرف بالاستنساخ ف ق و ل تعالى والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيه من روحنا النفخه و أ ن ا استنتجت انه الاستنساخ قال قال أن جميع الصور في الكنائس ولأمه الكنائس جميع للمسيح في الصور المسيح شبيه ل أ م ه ف أ ن ا استنتج أ ن هذه ا ل ن ف خ ة هي ما يعرف عندنا ا ل آ ن بالاستنساخ والدليل على ذلك أ ن ه شبيه ل أ م ه وكل العمليات التي حدثت وستحدث الطفل أ و المستنسخ يكون شبيه للمستنسخ منه أ خ عبدالله فما رأيكم في هذا الأمر؟ ونفع رأيكم الأمر بكم جميعا يجيبك شيخ بإذن آه من、العراق. السلام عليكم هذا الله الشيخ الله تعالى أهلا الأخ برابح العراق وشعر يجيبك بإذن السلام عليكم عليكم السلام و ر ح م ة الله م ر حياك ب ا ح الله ابو رابح تفضل ا ل شيخ م ع ك أحب أنت ا ل تفضل ش ي يا ا ب ر ب حياك ح الله كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير يا ع ف الله اني احبك, أحبك الله حبك الله و أ ج ل ك تفضل ي ابو رابح سؤالك سؤالي ما معنى قوله تعالى ماذا يخفض يا اخت هارون ما كان أ ب و ك امرا سوء وما كانت أ م ك بغيه ة الحكمة نعم إن يعني أنت نجيب الاثنين نبدأ على عبدالله طبعا ما بزاك بالأخ الله هذا السؤال شاء الله إذا والله ذكره فضلت هو هذه خير شيخ في شيء من ا ل غ ر ا ب ة والعجب ف إ ن م س أ ل ة النفخ في ر ح م صديقتي مريم هذه ك ر ا م ة إ ل ه ي ة وقدره ر ب ا ن ي ة جعلها الله جل وعلا م خ ت ص ة به بدليل أ ن الله جل وعلا أ ث ن ى عليه بها في مقام الامتنان ومصدقا بكلمه ة من ا ل ل لأن من ذكر يحيى عليه الله س ا م أخبر أن يحيى ل الله وقال الله جل وعلا نمى المسيح عيسى ب ن مريم رسول الله وكلمته ورؤح وكذلك ل م منه ت ه ه ورؤح وغير ا ا كثير في ق ر آ ن و ذ ل ك يسمى أ ه ل في أرض اقوام ل ل م ح ش ر أن أ ا الناس ع ن د م ا ي أ ت و ن إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن م ا يثنون على عيسى ب أ ن ه كان بكلمه من الله م الآية لابد أن يكون الآية هي نفسها يكون هي أن قالت ربي أ ن يكون ل غ ل ب بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وليس يفعل أي وليس يفعل, يفعل قال في حق زكريا يخلق يشاء عظيمة جليلة وغيرهم يقولوا يأتوا قضية في وقضية عيسى مريم يقال وقضية عيسى مريم يحمد نيته ينبغي يعلم فجاء فأن النفخ نفسه صعب طبعا قال قال كذلك الله ما يشاء بها عظيمة جليلة وأنه خلق فأن لهؤلاء الأطباء وغيرهم أن يقولوا القائلون بالاستنساخ بمثل الروح حصل بالاستنساخ له نيته لكن حق ما بها ما جدا وأنه هو هو بن بن وأن أن أن أن أ ن القران لا يفسر بمثل هذه ا ل ط ر ي ق ة و أ ن ه قد كان أ ه ل العلم يقولون إ ن ه من لم ينظر في الاختلاف ويعرف أ ق و ا ل الناس لا يحق له أ ن يتصدر ف أ و ل طرائق م ع ر ف ة العلم أن يقرأ الإنسان صناعة نفسها في أن يعني يكثر سنين طويلة ينقطع ي طويلة ي ن ن إ ل ى ق ر ا ء ة أ ق و ا ل أ ص ح ا ب هذا ا ل أ م ر هذا ش أ ن ش أ ن التفسير شان أ ن ل ح د ي ث ش أ الفقهاء لكل ق صنعه لها اصرارها لها طرائقها ولها علمائها فيعرف طريقته بعد ذلك إ ن زاد و أ ت ى بشيء محمود مقبول عقلا ونقلا يحمد له كم ترك الآخر الاول آ خ ر ل أ ل ل آ خ ر نؤمن نقول يبقى شيء. لكن لابد من لم لا لابد الاستدلال استدلالا وستدل الله صحيحا يبقى ووفقه يكون شيء حفظه ع ف ا عنه ل ق ض ي ة الشبه وهذا غريب ل أ ن الشبه هذا موجود في الاستنساخ وفي عيسى بن مريم وامه وفي غيرهما ولم يخبر به وهو صبي أ خ ب ر ب أ ن ه كيف ينزل وهو ا ل ث ا ل ث والثلاثين فقال إ ن ه رجل مربوع وكثير من الرجال بعد الصفة. من والبياض تقريب إخبارهم بصفته والنسبة أبو رابح للمعنى يعني إخبار لكن ليس ليست حصرا في في عليه السلام. فالمقصود إن إن يعني مع مع نعم العراق فالمقصود الصفة الحمرة هذا حصرا المسيح المريم السلام الإنسان الأشياء خاصة مع القرآن الكريم خاصة مع القرآن نعم. إلى الله لكن لكن ليست مثل إلى لخ وفيهم في في يتأنى هذه من إن من يا ما كان نعم الله قال, جل وعلا قال بي يا, مريم لقد شيئا فرية يا اخت هارون ما كان ابوك امراه صوتا طبعا هارون أ خ و موسى لا ع ل ا ق ة له ب ا ل ق ض ي ة لا من قريب ولا من بعيد شخصا بمعنى أ ن موسى وهارون خرجا من أ ر ض مصر ثم مات هارون عليه السلام قبل موسى وهما في أ ر ض التيه ثم, ثم دخل يوسف بن نون غلام م وبعد س موسى ى موسى فتى دخل أ الأرض ر إسرائيل أريحة ض ببني ب التي هي المقدسة ثم بعد ذلك كانت أ م م من بني إ س ر ا ئ ي ل كثر حتى ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لكن كانوا يتسمون باسماء أ س م ء الصالحين وكانوا ي و ن بتسمية ل ل الآن نسمي المدارس ص ا زينا ح ي نسمي ن س م ب أ الصالحين ح ب أبنائنا بأسماء ة نسمي ا ص ا فكانوا ب ة ع ل م من أنبيائهم فكانوا يسمون و هارون فكانوا ن أن نبي فلي, فلي, فلي مريم عليه السلام هذا السلام ه على قول أ خ اسمه هارون هذا قول والقول الثاني أ ن ه اخ يا أ ت هارون أختها بمعنى شبيهات أخ شبيه قال ر شبيه الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أمة أختها أي شبيهتها أي فيصبح يا أ خ ت هارون يا ش ب ي ه ة هارون فيكون التقى والعبادة ف ي عندهم رجل اسمه هارون رجل صالح تقي فيشبيهة به ما كان ابوك م ر أ س و انو ما كانت امك بغيه فهم يعترفون أ ن ه ا من بيت فضل و بيت تقا و بيت و ر ع و بيت طهر فكيف يكون منك هذا العمل على ا ع ت ب ا ر أ ن ه م كانوا يعتقدون أ ن ه ا بغي ل أ ن ه م لم يكونوا يتصورون ان هذا فضل من الله محض <تصفيق> حياك الله أخي محمد يا أهلا عندي سؤالين تفضلي محمد السؤال ا ل أ و ل قضية هل رايت في ق ن ا ة الاطفال أ ن الشاب تكلم في المهد وقال انه و ل سيقتل عيسى بن م ر ي طيب لا لا مش سيقتل ا ل م ر س ي ا ل د ج ا ج هل هذا حق طيب. ما فهمت في السؤال الثاني هل اقترب نزول وليس ظهور خير إ ن شاء الله يجيبك شيخ باذن الله تعالى、محمد. ايضا من اليمن السلام عليكم, السلام عليكم. أم أختي محمد سلام ورحمة、الله. هم يمكن الله كله الشيخ تفضلي الشيخ تفضلي الله معاه هياك شيخ؟ شيختي ما هو الطريق إلى الصديقي؟ ما هو الطريق الصديقين ولا الطريق الى الصديقين ا ا ل ذ ي في وقع قلب الصديقين لما الصحاب الله سبق أكبر و ا شيخ قليلة معه, معه. ي بوصيح في قلبك فضع عنك عظم إن شاء الله الله, عظم الله في قلبك فوزي بخير <تصفيق> في فضل في فضائية الفضيات طفل في والآخرة وممكن يقول بخير الدنيا يا شيخ يعني خير أي خير يتكلم الشيخ الشيخ الذي بإذن بأن الأخ الأمر شاء الله هذا الله تعالى هناك المهة هذا عمل عمل تكلم محمد إن من أن وأن س ي ق ت ل ا ل م س ي ح الذي د ج ا ا ل ل سيقتل المسيح الدجال قطعا هو عيسى ا بن مريم ع ل ي ه ا ل س ل ح هو المسيح ه المسيح هو المسيح ه ا ل م س و المسيح هو ا ل م س ي ل ى ا ل م س هو ل م س ي هو ا ل م هو ل ي ح هو المسيح هو ا ل م ي ح ه المسيح هو المسيح هو المسيح هو المسيح و المسيح هو المسيح هو المسيح هو ل م س ن ح هو المسيح ه ل م س ي ح هو المسيح ه المسيح ه ا ل س ي ح هو المسيح هو س ي ن ز و المسيح هو ا ل س ي ح ه المسيح ه المسيح هو المسيح ه المسيح ه المسيح هو المسيح هو المسيح هو المسيح هو المسيح هو ا ل م ي ه على أ ج ن ح ة م ل م س ي ن هو ا ل و ا ت ا ل ل هو س ل ا م ه ع ل ي هو م ع ه خ ن ج ر س ف ي ر الدجال ه ا م س ي ح ا ل فيفر منه فيتبعه عيسى قبل أ ن يذهب للدجال تكون صلاه العصر قد أ ق ي م ت في بيت المقدس بهذه التفاصيل بهذه فيأبى بالناس بنبي يهم الإمام أن يقدمه فيتقدم الإمام عند أهل العلم أن هذا الإمام هو المهدي هذه فإذا التفاصيل التفاصيل الصلاة الإمام الإمام والراجح العلم الإمام الأمة فيصلي بالناس فيصلي رجل ويصلي أقيمت فيتقدم أن أن من عند من الأنبياء وهذا أ ك ب ر دليل على أ ن ه لم ينزل على أ ن ه نبي ل أ ن ه لو نزل على أ ن ه نبي لكان أ و ل ى ب ا ل إ م ا م ة لكن الآية تظهر الحدث يظهر أ ن ه ليس بنبي ويظهر إ ك ر ا م الله ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فالإمامة فيها فيها فهي ورجالها والصالحون فيها ليسوا فهي خير الأمم كما كغيرهم خير نبيها أن خير ا ل ن ن ب ي ي عليه صلى الله وسلم ل ا ح ك م ة في ن ز و ل ي ذكر القرطبي رحمه الله ونقل عن الحافظ بن حجر ومتداول بين أ ه ل العلم ذكروا ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة أ م و ر في ا ل ح ك م ة من ن ز و ل ي ا ل أ و ل ى الرد على اليهود ف إ ن اليهود تزعم أ ن ه ا قتلت قتلت المسيح ب ن مريم عليه السلام فينزل فيكون على يديه قتلوا ل د ج ا ل وقتلهم يا, يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا ف هذا و ا ح دل وهذا د عليه ا ل أ ح ا د ي ث فيقبل ه ذ التعليم ا م التعليم أنهم من تراب. هو بشر إنسان مثلنا من بني آدم السماء سيموت من الثاني ذكروا وهذا تراب إنسان الدنيا فإذا تراب التراب قال القائلين منها فينزل لدنو أجله لأنه لن يبقى في السماء إلى آخر الدنيا. سيموت. فإذا دنى أجله ينزل、نعم. لأنه صحيح بني يبقى في يدفن في أنه دنى خلقنا خلقناكم أصدق هو وفيها ك بشر آخر د ومنها نخرجكم ت ا ر ة اخرى <تصفيق> هذه ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة تحتاج إ ل ى إ ث ب ا ت قالوا إ ن ه لما ق ر أ في الانجيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ت ه أ ح ب أ ن يكون منهم فدعا ل ل ه ف الله س ت ج ا ا ب يكون على يدي عيسى قتل المسيح الدجال、نعم. ويصبح من عداد أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم الله هذا الله. من حيث المعنى مقبول لكنه من حيث صحة النقل القتال الأختم اليمن تسأل سؤال كبير ما هو الطريق إلى منزلة الصديق. الصديقية طبعا الصديقية نفسها منازل、نعم. الصديقية كبير لكنها من دون نعم من نفسها نفسها ومنازل إثباته هو محمد ما مراتب حيث صحة تحصل أشياء بثلاثة طبعا خرط صدق ا ل ن ي ة وصدق القول وصدق العمل الله النية الإنسان ا لكن ل فقد يضعف يتحقق صدق ق في القول والعمل. وقد ل والعمل و يتحقق صدق القول والعمل لكن ا ل ن ي ة قد لا تكون لكن من أقبل على الله بقلبه هدي للباقي. من اقبل ل ل ه ب ل ه هدي ل أقبل ب ا ق ي من على الله بقلبه و هدي للباقي والحديث عنها يطول لكن يكون للإنسان حظ من العلم حظ من العبادة من من حظ حظ وحظ من نفع الناس ل أ ن هذه م و ج و د ة في الصديق الاكبر أ ك ب ر رضي ل ل تعالى عنه وتقول ه عنه هي أبو ب ر قال ع ض السلف ما فقى أبو ب ك رضي الله ت عنه ا ل ى ع أصحابه أشياء صلى صلاة ولا صيام ولكن وقر في صدره وهذه المقولة شيء من الصحة ما في صدره لكن كان أبو بكر كثير الصلاة والصيام محمد الله ولا المقولة ما كان بكثرة أبو بكر عليه وهذه وسلم من ولكن لشيء لكن في في في كثير وقر وقر من أ ص ب ح منكم اليوم صائم ا قال أ ب و بكر أنا م ن من تبع منكم اليوم ا ل ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر انا إ ل ى آ خ ر الحديث الذي يدل على ان صديق رضي الله عنه كان يقرن القول يقرن القول بالعمل لكن يعني ينبغي أ ن ي ع ل م ا ل إ ن س ا ن من حياته يعلم فيما استعمله الله فلا يهيد ع م ا ا س ت ع م ل ه الله جل وعلا إ ل ي ه فقد لا يوفق ا ل إ ن س ا ن ل ك ث ر ة الطاعات والعبادات لكن تجد الله نفع به أ ق و ا م ا في ش أ ن آ خ ر وهكذا وهذا أ م ر يعني يحتاج يفطن إليه الناس حتى لا يحكم الشيخ في عليه بعضهم على بعض له نعم فضل الشيخ أحداث عظام الناس زمنه حتى أحداث تمت لا بالضلالة السلام فضل ولكنني م ومأجوج ن ظهرها خروج يأجوج و استاذنك فضل ل ا ياجوج هنا نريد الحديث ي عن أ وماجوج يأجوج من القواعد التي اتفق عليها الناس كلهم أ ن أ ي شيء إ ذ ا تم انتهى فمعرفتنا ل أ ي شيء نريد أ ن ينتهي أ ن يتم فالبدر إ ذ ا تم ب د أ في النقصه ذ هذه ا واضح الله وعلا أبانا الأرض وحواء الأرض يعمرها وزوجه جل إلى وجعل قال أهبط بني آدم آدم ف م ش و ا في مناكبها واكلوا من رزق وما زالت ا ل أ ر ض بقدر الله تخرج للناس خيراتها يعني مثلا ما موجود كالنفط الآن السابق فتخرج الأرض كل شيء يمكن أن يخرج من البركة في زمن المسيح. هذا إذانا قضينا وقضينا مثل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ا واكتمل الدين فعلم أ ن ه ا نعيه و أ ن ه ماض الى ربه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي مثل ا ل أ ر ض فالارض تخرج بركتها في زمن المسيح بعد هلاك ياجوج وماجوج م نمر مع ع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات وهذا فيه دليل عظيم على ق د ر ة الله جل وعلا و أ ن ا ل أ م و ر كلها ق ا ئ م ة على التسخير فالله جل وعلا هو الذي يسخر غرصه و إ ل ا الناس ا ل آ ن لو راموا ما راموا أ ن يصنعوا ب ا ل أ س ن و د هذا ما استطاعوا ولا بالنمار ولا ب ا ل ذ ئ ب فالذئب ذئب ومعلومه في خبر العرب تلك التي وجدت ذئبا صغيرا فربته مع غنمها فلما كبر ورضع من نفس العنز هجم غيرها الشياه وكلها من على العنز وعلى غيرها من الأشياء هي تقول لشاتنا وكنت هي الربيب وآخر تقول فمن ن انباك أ ن أن ابا كذيب ه أ ن ب ا ه الغريزه التي في نفس ه ما خلقه الله جل وعلا عليها والله فطر هذه البهائم على أ م ر ي ن تعرف رزقها تعرف ربها فمن لم يعرف ربه كان أحقر من البهيمة كان معنى قول الله أولئك كالأنعام بل هم أضل بل يعرف البهيمة ربه هذا تعرف هؤلاء يعبد والشاهد م و و ض ع ا ل من هذا في زمن المسيح لو جاء إ ن س ا ن كما صحى الخبر فغرس على الصخره الصماء صخرة صماء ل أ ن ب ت ت مع أ ن ا ل إ ن س ا ن الآن يتوخى أ ر ض ا ً م ع ي ن ة حتى يزرع عليها لكن ل أ ن ا ل أ ر ض تؤمر أن تخرج بركتها فتخرج بركتها ربها بأمن يبقى ولا بإذان بانتهاء الأمر شيء حتى ولكن د ن و ا س ا ع ة م ا سيأتي إ شاء الله ف يجب اللقاء القادم أني و ومأجوج وعن خروج ج ا ا ل د إ ذ ان أ ذ ت وعن طروع من الشمس مغربها يكون لقاء سردا و ي س ت ل ن ا في ا ل ص د د ق ي ة خ ل ن المسائل في ا قد تخرج ويستمع الى م ق تجعله ا ل م ذ ا ك ل ه كله, كله ي و ن ف ي زمن المسيح و ل ه ذ ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طوبة ل ل ع ي ش هو ل ق ا ا ل م س ي ح طوبة ل ل ع ي ش لكنه وهو ن أ ه ا ل وهو خروج ي أ ج و ج وماجوج ثم يموت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويدفن غالب الظن في ا ل م د ي ن ة وهذا بعده ي ب د أ العام الكون كله كما بقيام من الزمن الله وعلا الساعة فإذا هذا الذي الصلاة الذي الدجال سيأتي سفليه في تغير سفليه وعلويه جل بقيام بقيام تحرر جل قبل عليه قبل خروجه حتى يأذن أن قبل خ ر وماجوج ج يأجوج و وهو زمنه لكن ليس في اخراج ا ل أ ر ض بركتها إ ن م ا تخرج ا ل أ ر ض بركه ت ا بعد هلاك ياجوج وماجوج زمن ل عليه السلام عليه السلام التغير العلوي فضل الشيخ في ماذا يتغير؟ التغير العلوي م مريم س عيسى ي في يتغير بن ماذا كورت للشمس م انكدرت ب ا للسماء انشقت هذا التغير ل سجرت العلوي ف ض ي ل ة الشيخ صح عنه صلى انه ل ل عليه وسلم ه أ قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو او ل التعليق على هذا الحديث ع م ر ة هذا ق العمره ل والسلام ا والذي نفسي بيده هذا مما هذا بيده جرت ا الرسول صلى الله د ة صلى عليه ل س و أن أيها يقسم به والقسم الشيخ والقسم م به ب ا ل ك ولذلك فيه فيه أبوديه تعظيم يجوز بغير لله لا القسم ل ل ا فبعض الفضلاء يعني بعض اهل ل ل ف ض بعض ا ء يعني أ العلم الفقهاء وغيرهم يرى أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يكثر من القسم مع أ ن ه ليس ا ل أ م ر على إ ط ل ا ق ه بقرينتين أو بثلاث ق ر ي او ل وسلم القسم والذي ورد عنه نفسي كفرة بثلاثه ي القرين آ ن قل بلى ب و ر ي ع ي أمره ا ل ل ه ب ا ل بثلاث ق س م م و ا ا ض ع في ل ق ر آ ن في يونس والتغا وسبأ هذا أمر الثاني. الامر ت غ ب ر هذا أ الثالث ن ي ا أ م ر ا ل ا ل ث من ق ض ي ة القسم أ ن في, في القسم نفسه عبوديه ة ل ل عبودية、م. لله أما قول الله جل وعلا أَيْمَانَكُمْ أن أن أن أَيْمَانَكُمْ المعنى تقسموا إنما المعنى تحنث في يمينك أنت هذا معنى الله وعلا وَاعْفَضُوا لا لا تبرها هذا وَاعْفَضُوا قول شق جل ليس الفسوى هذا في تحنث قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده لا يهلن الاهلال رفع الصوت بالتنبيه ة الروحة اللغة لا يهلن الفج الشق الجبلين ابن العظيمين الروحة الآن قائمة مريم أي عيسى بن مريم من فج الفج في اللغة الشق بين <تصفيق> فج موجود إلى الآن. قرية بن من بعض قبائل حرب تقريبا منورة عن يعرف يسكنونها إلى فج فج فيها موجود اليوم ستين كيلو تقريباً عن المدينة منورة في وادي موادي الصفرة في الطريق إلى ستين الصفراء الطريق عند بطريق جدا قديم. يعني يعرف العام السكان المنطقة جدا قديم جدا القديم بطريق بطريق وهو مؤدي إ ل ى بدر فيرفع صوته بالاهلال من فج ر الروحان ل ع م ر ا و ي هذا يدل على أ ن ه يستوطن ا ل م د ي ن ة ل أ ن ه سيكون م ق ا ت ه من ذي ا ل ح ل ي ف ة فيمر على هذا الطريق و ل على أ ن هذا الطريق سيبقى حي ا ه ولكن قد باقي يعني إ ى صلى على الآن روحاء الله عليه وسلم عليه ويدل على أن له نوع فيمر بفجر في ا ل ل م د ي يعني ن ة ا س ت ط ي ع أن ي ق و ل كل سيكون ك ن ف المدينة ل جسم ن ك يريد ا ل ح ج ولكن ا ع فمعنى م ر ذ ل ويمر روحاء بفجر ل يمر بفجر روحاء إلا إ ذ ا ك ا ن من、المدينة. قادم ا ل م د ي ن ة ر ب م ا ي ك و ن ق ا الشام د م من لكن ي ك و ن قادما سيمر ب ا ل م د ي ن ة فالحديث يدل على أ ن ا ل ك ع ب ة في زمن المسيح تحج يحج إ ل ي ه ا ويعتمر حولها وأن وأن وعلى وعلى صولة وجولة زمن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وفيه بعض الروايات سيأتي أشرات أخر الأرض أن أن ينقطع انتشار للمدينة آنذاك زمن بن يدفن هذا عليه لا إلا كما الحديث القادمة عامرة الإسلام المسيح الصلاة ما المسيح السلام المسيح يدل على أن المسيح عليه يدفن في في عيسى مريم تبقى بعد بعض في في ا ل م د ي ن ة وقد قالوا بعض ا ل م ر خ ي ن يذكره اهل ا ل أ خ ب ا ر والسير قد ح ر ر ن انه ه مرارا أ بقي موضع في ا ل ح ج ر ة حجرة عائشة يغلب على الظن أ ن المسيح ابن مريم سيدفن, سيدفن فيه و... وسبحان الله هذه يسكنها فيها فيها باعتباره الحجرة كان يسكنها. ثم مات دفن فيها. ثم دفن فيها الصديق باعتباره أبو لعائشة عسلم دفن دفن ثم ثم أبو ثم تمنى عمر أ ن يدفن فيها فما أ ن شعر بدنو ا ل أ ج ل بعد أ ن طعن إ ل ا وقال لمن حوله استاذنوا أ ذ ن لي لأم المؤمنين ف س ت لي ى أن ك و ن ا لام أ م ر ر ب ض ن ه ا ف ق ب ل ت ث م ورد أنه ل م ا مات ا م ث ن وربما رغب أن ذاك بعض ذاك أن أهله أن ي د ف ن في الحجرة لكن عثمان رضي الله عنه قتيل الفجر ة أ م ي ر البرره ة ؤ ل الله ا مراقبوا ء فحمل ي ه الثوار الخوارج الأولون ف إ ل ى حش يقال له حش كوكب كان ل يهودي شرق البقيع ولم يكن يوم ذاك من كان متصل بعض الشيء فلما كان زمن معامر كان كان عنه البقية بالبقية الشيء الله أرضاه وسع البقية وأدخل بعض كوكب رضي فيه وسع حش و أ م ر الناس أ ن يدفنوا موتاهم بقرب قبر عثمان حتى يصبح جزءا من ل كذلك ل ب ق ي ع فكان من ا مات ا ل ح س البقيع م د ي ن ة ي وبيتي يدفنوا في أمية يدفن فيه أمية يدفن فيه في ة غرفة بحدة المسألة الله على الصبت المعروف الصبت الأكبر آل عائش عثمان لم يدفن فيه لأن عثمان فمن باب أولى أن لا يدفن فيه الحسن نظرنا على آل لم لأن أولى نظرهم هم رغب فأبى بن بن فمن أن أن أن أن لكن حسب د ر إ ن الله جل وعلا جعله وقفا على هؤلاء الثلاثه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم وصاحبه وربما س ل م وصاحبه و بقي مكان والعلم عند الله عند يدفن فيه المسيح عيسى بن مريم هذا عليه الجهة عليه ما بالحجرة والنبي الصلاة والسلام كما حررت في لقاء المسجد النبوي دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة موضع فراشي وقد قال عليه الصلاة والسلام من موضع يتعلق في في الأنبياء يقبرون حيث حررت وقد حجرة دفن إن حيث ي م ويظهر ت و ن ف أ ن ه يكون قريب من الحجره فيموت هناك عليه السلام والعلم عند الله كما قلت لا أ ج ز م بهذا نعم أن أن أن من نعم وطبعا وقوع مثل هذه الأحداث مثل هذه القصص مثل ما المسلم ما فضل كيف كيف في الشيخ الأحداث القصص الأحاديث الصحيحة والآيات التي لا تقبل الشك ولا التأويل الآخر الذي يجب أن كيف يجب أن يتقبله الآيات هذا حياته تجاه ما يراه من آيات وأحداث يجب يجب يجب يحدث تغيير هذه هذه يزيد المؤمن يقينا يعني ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يعرف ما الذي يجعل ا ل إ ي م ا ن يزداد في قلبه ف ا ل إ ي م ا ن مذهب أهل الله بنا السنة سألك بينا سبيلهم يزيد ل ه م ي وينقص مما يزيد في الإيمان سلم الطاعة رؤية الصالحة وهذه ثابتة في حديث جبرائيل كان الله الناس يزيد في ويزيد في رؤية في حديث أجود بإذن وهذه وكان أ ج و د ما يكون في رمضان إ ذ ا لقيه جبريل ف ر ؤ ي ة جبريل تزيد من فعل الخير ن ب ي عليه صلى الله وسلم ل ل فدل في وهذا يراه الإنسان في نفسه في فيرى يزيد يدخل عباد العابد على الخلق لقاؤهم السماع الجلوس عمل الإنسان الطاعات الإنسان الإنسان الحرم وليس إلا يصلي مثلا بعض معهم يعني ركعتين أن أن أمامه منهم من حين ذهنه كان صحبتهم وربما كبيرا وهذا يراه هذا شيخا ويراه يركع ا ل ر ك ع ة بعد ا ل ر ك ع ة ويسبح التسبيح بعد التسبيحه ف ي س ت ح ي ا ل من ر ء م نفسه كمن يدخل في رمضان وقد عزم على أن يصلي مع أو أو في الترويح وربما أندونوسيا وقد احدود وأنفق قادم البلاد بعيد ديار عزم على مع صنطاعني بعضهم يعني يعينون على عطاعة الإمام التسليم السليمتين أمامه من من من من المسلمين ماله من يصلي ثلاث الله فهؤلاء ليس فيرى أن في تركيا فيرى فيستحي رياءا كبار خارج هذا بظهره هذا واحد مما يعين كذلك أ ن يرى ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ي ا ت التي أ خ ب ر الله سلم أ ن ه ا ستقع فيراها واقع ة ف إ ذ ا راها يقول صدق الله ورسوله فيزيد إ ي م ا ن ه هذا أ م ر ثان ي ما يذكر ب ا ل آ خ ر يذكر ة أي شيء ب ا ل آ خ ر ة ر ؤ ي ة ميت يحتضر القبور وإتيانها هذا بالله جل وعلا يبين للإنسان ما وحاله ويزيد من إقدامه على الطاعات كله جل آله على يبين ويزيد يذكر من نعم هناك اتصال من السويسرا فضل الشيخ استاذنك السلام عليكم عليكم عليكم عليكم السلام السلام الله كيف حالك يا حياك الله تفضل الاسم سرمد. حياك سرمد. الله كلهم بدال أفضل الله يتقبل لكم الله ويطول الشيخ الهدف كيف يا خي؟ حياك يا خي باسمي حياك يا أخييكم خيي عني يكون خير وبركاته ورحمة سرمد سرمد سرمد إزاكم عن عنا الله أنا ويحن تصرح بعمر أطلب طلب عفظة أن آمين آمين من سؤال طالب ل أ وجزاك ل الله المسلمين المنايم إحنا إن شاء أوروبا ا في تعدى ي دينية يعني رسي بيفيدنا بكثير فيها、بصراحة. يعني يوم التوجيذة يعني فمحتاجين يفروني في ن قناة البرنامج منك وبرنامج القنوات هذا الله تفراحة بالأسبوع ما البرامج مدى هذه بس أمور كم ج م ان ل ل ه سرعة شاء الله طبعا القنوات ا ل د ي ن ي ة بفضل الله عز وجل ال... تزداد كل يوم الله بس بالنسبة بالنسبة ولكن م الجزء في الفديو س عتكم ح ا ط يوجد ن ص ر أربع ة من أ ز ا ء ابنكم ص و ه ذ ا ب ر ن ا م ج د ي ن إحن ي س ل ا م ي ك ي ف ك ي ف أ ر ج و أن تتابعون ه يوجد النقطة ثانية يا مرة شيخ ص و آ ن في الفديو س أنتم ل ي و ه ذ ا ا ب ر ن م ج د ي ي ن برنامج إ س ل ا م ي لازم ا ت ت ب ع و ن على ه ا ي اسلاميه ل ل ل ن ق ط ة صور صور ايش؟ في م ج في ا د ي ك و ر غلطان عني؟ ا عندنا الصور ا ش ي هذه ورا هذه ورود مع... يا غير هذي ورود يا شيخ جزاك الله خير على الملاحظه جزاك الله خير يا أ خ ي أمين جزاك الله خير م ع ن ا محمد من ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة السلام عليكم خالد ياخي سلام السلام السلام الله وبركاته حياك الله عليكم عليكم عليكم تفضل ورحمة هذا ومن أنت سؤالي هل عيسى بن مريم وقت نزول هل ه هو ملزوم ب أ د ا ء ا ل عبادات ا ل ص ل ا ة و الصيام ك و م ة محمد حتى يقضى الله ر و ح و شكر و سؤال ثاني هل لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين دعاء شكرا لك أ و ت س ب ي ه يجيبك شيخ إن شاء الله من المملكة العربية المملكة شاء لأخت إن من الله تعالى ا زهرة سامعت ع و د ي ة ل ل س ا ل السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الخير الله ي شير شيخنا ك حياكم م ورحمة ورحمة مصر خ أ ي سيخنا لستمحت عن د ي س ؤ ايات ل عن آ في ا ل ق ر آ ن في ق ص ة شعيب عليه السلام ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين هل قوم شعيب عليه السلام إن كانوا مؤمنين خير إ ن شاء الله تزهره ا ل ب ي نحن ة لم م اليوم ان شاء الله و د ننتهي ا ن من ا ل ق ص ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ر ا ئ ع ة مع سيدنا المسيح عليه السلام فنعطيها حقها ان شاء الله تعالى وسناتي الى شعيب وغيرهم من ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم الصلاه ة والسلام إذا شاء ا ل ل خير فضيل الشيخ الأخ خالد فضيلة ي ق والسلام ل هل س ي د ن عيسى ع بن ي ه ا ل ملزم بالعبادات والطاعات طبعا ا ح لا ي لا علم نعم. لنا نعم. والله أعلم بحاله. يعني ولا ا ل أعلم ه ب ح ل ولا ه تقف ما ليس لك به علم、نعم. لكنه إ ذ ا نزل نعم يصلي ويصوم مثل, مثل سائر الامه أ أ م م ة حاليا الله ل أ ع فضل شيخ أيضا ل عليه السلام كل الأنبياء يحجون إلا سيدنا عيسى لم سيأتي أيضا لي حج... إذا... إذا نزل سيحج. نعم. لكن هل حج قبل ذلك لم يؤثر. م -م -م. لم يؤثر أنه حج يحجون هود... يحج حج سيحج حج حج حج جاز سيدنا عيسى سيدنا عيسى وسيأتي أنبياء أيضا يؤثر يؤثر في هود أن نعم إذا أثار أنه ذكر حج يونس حج موسى لكن عيسى لا يعلم فيها سنه نعم فضل الشيخ أ ي ض ا ما بعد و ف ا ة المسيح عليه السلام كيف سيكون الحال مع الناس بعد و ف ا ة عيسى مريم عليه السلام ت ب د أ تتغير الامور أ تبدأ م و ر ب ع ل ا ألا الله ت يستهلث كبرى مثل ل عنها ط ع الشمس من م غ ب الدابة هدم الكعبة ه هدم ا السويقتين القرآن الإسلام خروج يرفع يطوى وشيء على يدي ثم قبل ذلك بقليل ذلك تقبض ارواح المؤمنين, تخرج ريح باردة من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين ثم لا يزال لا يبقى عياذا بالله إ ل ا شرار خلق الله يقوم أ ح ل ا أحلام ا م مثل ه ل ط ي ر ي ت ه ا تهارج ا ر ج و ن ل ح م ي ر ك م امر قال صلى الله عليه و س عليهم م أ الله الملك إ ص ر ا ف ي ل ان ينفخ في الصور فينفخ فلا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله شرار تقوم نعوذ بالله من ذلك لا يلاحظ الله السيرة الأخت الأخت تقول الشعيب عليه السلام هل قوم كانوا مؤمنين؟ إيه الآية المرات على لرب على على حثها كنت على الله تعالى الله نسأل الله بالأعمار إلى الأنبياء فضل الشيخ منها سيدنا كانوا فيها حثها منهاج واضح وصادق شاء سبحانه فينا آه أيضا آه. آه. معها آه. معنا من الوقت بقي شيء مؤمنين بينة ربي أي يمد نأتي ونعيش بقي حثهم زهرة زهرة نبوة كنت حتى بإذن قوم قص دقائق من من وإن ثلاث هذه الأحداث ومع ب ا ل ق ا منها ما هو مشاهد ومنها ما هو نؤمن به من الكتاب والسنة ب به ل نؤمن من م هو هو و ذلك تجد بعض القلوب م ت ح ج ر ة لا ترق ولا تدمعين مع كل هذه, مع كل هذه المشاهدات وكل هذه العلوم وبين وهي والناس هو لكن التي لدينا وبين أيدينا وهي في الصحيح هذا حق. أسأل الله العافية لكن يعني من الصعب يعني نصح الإنسان مبتلم هذه هذا فيه أيدينا من في ينصح في شيء أن حق لكن من حيث ا ل ج م ل ة ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعلم أ ن ا ل ح ي ا ة الدنيا ما هي إ ل ا م ر ح ل ة فكما أ ن ن ا كنا في ا ل أ ر ح ا م وقد نسينا تلك ا ل أ ح و ا ل ولا نذكرها ا الدنيا مرحلة فسيعقبها حياة البرزخ وهي مرحلة أخرى فمن سبقنا إلى الله الآن حياة البرزخ عالم أرواح مهما لكن مرحلة مرحلة إلى فمن قلنا هذه وهي يعيش أخرى فيه لا نعرف منه إلا ش ئ يسير يسير. ربما يتقابلون ربما يصلهم شيء عن حياتنا ربما هذا قد كان له عمل صالح ما زال إ ل ى ا ل آ ن ينعم بسببه وهذا له عمل س ي ء ما زال إ ل ى ا ل آ ن يعذب بسببه、نعم. فكما فإذا هم مرحلة ثم قيام ومن ورائهم يوم البرزخ البرزخ الساعة أبا يعيشونه سنعيشه يبعثون بعد نحن أن لحب أخرى برزخ إلى يوم فإذا ثبت عم النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كل يوم اثنين يفرج و م اثنين ي عنه من ن ق ر ة في إ ب ه ا م ه يسقى ل أ ن ه في يوم الاثنين الذي بشر فيه بمولد في النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ت ق مولاته التي بشرته طبعا نبيا فأعتقها فحفظ الله له هذا العمل لكن ليس للكافر في الآخرة نصيب فمتى يوفى أجره؟ أجره في البرزخ فإذا كان بهذا العمل لم له لكن ليس أفل بشرته فمتى يكن يدري سيصبح في نصيب يوفى في سقي أجره أجره أنه فحفظ كذلك أ ن ت أ ي ه ا المؤمن تترقب أ ن ك قد تطعم تسقى تنعم في قبرك لعمل صالح فمن اللبيب من الموفق من يعمل ينعم يعدم لزاما من ظلمته يقتص منك لكن سيقتص منك من مخاليده المرأة الآن ويجتنب أن لكن وأنت أشياء لا شرطا تصفحها خادمة ليس ليس كل أوضح في في في صفحة في قبره قبره يقتص سيقتص قبرك بتعبير بيده حتى حتى شيء صاحب دار يصفع س ا ئ ق ة مسؤول يظلم موظفه ة قائد يظلم جنديه بائع يظلم المشتري قد يمضي وقد يكون أ ح ي ا ن ا ليس قاضي الصفحه ة كنموذج قد يكون هناك ظلم. حتى في قول حتى في قول يكون في في يعني يلس إنسان في مجلس ينال من عرض أخيه هناك إنسان ظلم مجلس من حتى حتى عرض ويقول فيه ما يعلم أ ن أ خ ا ه منه براء ويستلذ ويزيدها ويزيدها ويزيدها اي ستلقى فيها في حياه لا نتكلم على آ خ ر ه ا في حياه بدسخ ولا بد فيها يعني ما, ما هي م ر ح ل ة نوم、نحن. هي جزء من نعيم أ و جزء من بؤس والسعيد وبني فضيلة اعزائي ل صالح ش ي خ من و وخطيب قوال ا المغامس إمام د مسجد مدينة مناورة ك الكلمات م الله ا على هذه خير ع أ ز المشاهدين نلقاكم ب إ ذ ن الله تعالى في ا ل أ س ب و ع القادم وكل هذه الحلقات م س ج ل ة و م و ج و د ة على موقع الشيخ الراسخون في العلم نستودعكم الله وحتى ذلك الحين السلام وحتى وبركاته ورحمة عليكم ذلك الله الله